حصرياً على موقع dj-kymo.com كان في خالي صورة رسامة سرحت فيها وفي مقاسامة ما دوب يا دوب ميني بتسمى مين قلبي بيعمل ضم ضم لما كلمها البطل ده أنا مش هحل يخرب بيتك ما تقولي هواك الجمل ده كله كله منك زب هلو انتي لغزة صعبة بس أنا اللي عندي حلو کره ای هیا غزل شرد عیني عليكي برد انتي في الجن وهم في العرض خمس عليكي خمس من عيون حسد ولي شافك و مسمى کره ای هیا شرد عيني عليكي برد انتي في الجن وهم في العرض خمس عليكي خمس من عيون شافك و احلا وحده ف المجر انتی جوا قلبي هم باره عايزه شوفك في اليوم الف مره انتی نسخه وحده مش موجوده ف اي قره انتی ضف وسط داوشه قدام روحه جای عملا جوه عقلي روشه حلوه حتی وانتی قفشه دحکه منك بيت نسینی ای حاجه وحشه الكراق هي غزلة شردة عيني عليك برد انتي في الجن وهم في العرض خمسة عليك خمسة من العيون حزدة واللي شافك وما سماش الكراق هي غازلة شردة عيني عليك برد انتي في الجن وهم في العرض خمسة عليك خمسة من عيون حزدة واللي شافك وما سماش حصرياً على موقع dj kmo.com